خلف البحر كنز ذكره في الأرض شائع قلت يا ريح احمليني إنني بالكنز طامع قلت يا ريح كنز فحب الموج على الموج كحد السيف قطا الى خلف البحر كنز بقوه في الأرض شاء بحرشا سا يا إلهي وَأَنَا الْمَلَّاحُ لَكِنِّي يا رب, يا رب تهت في كل الدروب يا رب واعتر الارهاق قلبي قيل خلف البحر كنز ذكره في الأرض شاء يا إلهي يا إلهي يا إلهي, يا إلهي, يا إلهي, يا إلهي قلبي والقلب يمد الكف ضا يا حوله Ya Rabbi ante Ya Rabbi maladi Ya Rabbi pues pues pues pues pues wa يا إلهي, يا الهي رباه قد عصفت جراح الصدر حتى ضاق صدري ومضيت في تيه بعيد الغور حتى ضاع عمري وصبرت يا رباه وظللت ارقب بعد طول الحالات وظللت ارقب بعد طول